هذا الاسم ورد في القرآن الكريم فقد ورد في خمسة مواضع وهي قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا هكذا في سورة النساء وقال تعالى ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا هذه ثلاثة مواضع في صورة النساء لشك ثم ترابط ما بين هدف الصورة وبين إيراد هذا الاسم وتكراره فيها ثلاثة مرات ولعله من اللطائف أن يكون هناك علاقة بين النساء وبين العفو قال ان تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقال تعالى في سورة الحج ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور وقال تعالى في سورة المجادلة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إن الله لعفو غفور إذن سمى الله تعالى نفسه العفو على سبيل الإطلاق كما ورد في هذه الآيات فثبت أن هذا الاسم من أسماء الله تعالى سمى الله تعالى بها نفسه وثبت ذلك أيضا في السنة فكما في الحديث الذي رواه الترمذي وصحاها والألباني من حديث عائشة أنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعند الإمام أحمد في مسنده وحسنه الألباني من حديث ابن مسعود قال إن أول رجل قطع في الإسلام أو من المسلمين رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله إن هذا سرق فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا فقال بعضهم يا رسول الله أي يقول ما لك فقال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم والله عز وجل عفو يحب العف ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم هذا حديث من أمتع الحديث الوردة في الرجاء هذا الرجل ألم بهذه الكبيرة التي تقتضي رفع الإيمان سرق والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن فسرق فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض الصحابة إن هذا الرجل سرق فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على وجهه الغضب والحزن قال فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمادا فقال بعضهم يا رسول الله أي يعني يقولون مالك في إيه ماذا حدث قال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم والله عز وجل عفو يحب العف ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا أقامه هذا يتماشى مع ما قد سبق في ذكر اسم الله تعالى الستير فالاصل الستر والاصل العف وتقام الحدود هكذا اذا اقيمت البينة فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يرد ان يكن ذلك قال ولا ينبغي لوالي امر ان يؤتى بحد الا اقامه لكن حكم الشرع انه لا بد ان يقيم الحد ثم قرأ قول الله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم فنحن نلتمس ونحن أصحاب ذنوب ومعاصي نلتمس عفو الله عز وجل فإذا كان هذا حال أهل الكبائر وأهل الموبقات يرجى لهم عفو الله تعالى ويحب لهم أن يغفر الله لهم فنحن كذلك نحب أن يعفو الله عننا فنحن نعفو عن الناس ليعفو الله عز وجل عنا ونحب أن يغفر الله تعالى للناس ليغفر الله لنا يبقى لا نعير أحدا بذنب لا نعيره أبدا ولا نشمت على أحد بذنب كائنا من كان حتى ولو كان هذا الرجل متجاوز للحد في ذلك بل نلتمس له أن يهديه الله عز وجل أو يمنع شره عن الناس فهكذا إذن هذا الاسم الجميل اسم الله تعالى العفو ثبت بالكتاب وبالسنة ما معنى العفو لغة ومعناه في الاصطلاح العفو مصدر قولهم عفا يعفو ومدت عفو العين والفاء والواو تدل على معنايين أصليين الأول ترك الشيء والآخر طلبه. من المعنى الأول عفو الله تعالى عن خلقه وذلك أنه يتركهم فلا يعاقبهم فضلا منه جل وعلا قال الخليل العفو تركك إنسانا استوجب عقوبا فعفوت عنه والله سبحانه وتعالى هو العفو الغفور يعني العفو هنا معناه إيه؟ أن تتركه فلا يستوجب ذلك أن تعاقبه تعف عنه تتركه لحال سبيله ابن فارس في المقاييس يقول وقد يكون أن يعفو عن الإنسان بمعنى الترك ولا يكون ذلك عن استحقاق ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم عفوت عنكم عن صدقة الخيل فالعفو هنا ليس عن استحقاق يعني لا يشترط ان أنت تعفو عنه لأنه يستحق ذلك لا يشترط هذا يعني قد يكون الإنسان غير مستحق للعفو قد يكون هذا الإنسان فيه وفيه لكن يكون هذا من باب مكارم الأخلاق أن تعفو عنه وتترك هذا الرجل ولا تأخذه ولا تعاقبه وإن كنت مستطيعا تفضلا وتكرما ومن المعنى الثاني العفات وهم طلاب المعروف ومن ذلك أعطيته المال عفوة أي من غير طلب يقولون أعطيته المال عفوا يعني من غير أن أطلب منه شيئا إذن العفو يأتي في اللغة على معنيين المعنى الأول ترك الشيء والمعنى الثاني طلب الشيء ذهب الراغب إلى أن العفو له معنى واحد هو القصد لتناول الشيء يقال من ذلك عفاه واعتفاه أي قصده متناولا ما عنده ومن هذا أيضا العفو بمعنى التجافي عن الذنب وقولهم عفوت عنه أي قصدت إزالة ذنبه فجعل الأمر كله يدور على معنى الطلب بس هنا طلب أن يتركه أو أن ينصرف عنه وإلى غير هذا من المعاني طيب قول الله تعالى خذ العف ما معنى العف هنا أي ما يسهل قصده وتناوله خذ العف أي خذ ما يسهل عليك تناوله وقيل معناه تعاط العفو عن الناس خذ العف أي تكلف العفو عن الناس وقولهم في الدعاء أسألك العفو والعافية أي أسألك أن تترك العقوبة وأسألك السلامة من هذه الذنوب ومن المؤاخذة عليها قال الجوهري يقال عفوت عن ذنبه إذا تركته ولم تعاقبه هذا معنى العفو في اللغة ابن الأسير له قول آخر يقول أصل العفو المحو والطمس أصل العفو أي محاه وطمسه منه حديث مسلمة قلت لعثمان لا تعف سبيلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبها أي لا تطمسها لا تطمس لا تمح شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والعفو في حديث أبي بكر رسال الله العفو والعافية والمعافاة معناه محو الذنوب قال ابن منظور أما العافية عشان تبقوا فهمتوا برده معناه أسألك العفو والعافية أما العافية فهي أن يعافيه الله تعالى من سقم أو بلية يقال عفاه الله وأعفاه أي وهب له العافية من البلاية والعلل وأما المعافاة عشان حديث أبي بكر سأل الله العفو والعافية والمعافاة إبقى العافية والمعافاة أما المعافاة فأن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك أي يغنيك عنهم ويغنيهم عنك ويصرف أذاهم عنك ويصرف أذاك عنهم وقيل هي مفعلة من العف وهو أن يعفوا عن الناس ويعفوهم عنه. المعافاة بمعنى أن الاثنين يبقوا متعافين فهمتم معنى العف في اللغة؟ طيب العفو في الاصطلاح المناوي يقول العفو القصد لتناول الشيء والتجاوز عن الذنب الكفوي قال العفو كف الضرر مع القدر عليه وكل من استحق عقوبة فتركها فذلك الترك عفو جميل فهمنا المعنى كده واحد اذنب او اخطأ خطا يستوجب عقوبة ثم يترك هذا عفو كما يقولون هذا عفو عام يأتي مثلا مرسوم ملكي او جمهوري يقولون هذا عفو عام عن السجناء هم مستحقون للعقوبة ثم تركوا لحال سبيلهم فيسمى هذا ايه؟ عفوا ويقالوا ايضا العفو عن الذنب يصح رجوعه الى ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة والى محو الذنب نقول بقى كلام بتاع ابن الاثير يحصل ايه يتركه ويمحو اثره أخذوا بلكم المعنى كويس علشان حنفهم الفرق دلوقتي ما بين العف والمغفرة العف هنا بيقول إيه حيتركه ويمحو الزنب آيا يمحو أثره تماما وإلى محو الزنب وإلى الاعراض عن المؤاخذة ولا يؤاخذه به فهذا معنى جميل هذا كما ذكره الكفوي. نبدأ في نبدأ يرد الفروق اللغوية بين العفو والصفح وبين العفو والغفران الفرق بين العفو والصفح الصفح والعفو متقاربان في المعنى فيقال صفحت عنه معناه اعرضت عن ذنبه وعن تثريبه وعن معاتبته كما يقال عفوت عنه الا ان الصفحة أبلغ من العف فقد يعفو الإنسان ولا يصفح فصفحت عنه أي أوليته صفحة جميلة فتحت صفحة بيضة معاه وليعفو وليصفحو إذن في فرق يعني فيه عف اللي هو إيه؟ اتركه ولا تعاقبه ويقول له كمان وافتح مع صفحة جديدة عشان كده تحقيق بعض العلماء كتحقيق العلامة الشنقيطي في أضواء البيان أن هذه الآية أرجى آية القرآن لأن ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيدنا أبو بكر في شأن مصطح مصطح ده ارتكب الآن كبيرة وكبيرة وما أدراك ما هي يعني قذف لمحصنة مش أي محصنة قذف لأم المؤمن العائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم فالآن ارتكب أمرا كبيرة فالله سبحانه وتعالى يعاتب أبا بكر الصديق في شأن هذا الرجل المذنب يعني بهذا الاعتبار ويقول له اعف عنه وليعف اتركه لحل سبيله ولا تعاقبه وافتح معه صفحة جديدة وليصفحه فنسأل الله تعالى أن يعفوا عننا وأن يصفح عننا فالله سبحانه وتعالى أيضا ذكر ذلك في شأن النساء قال إيه ذكرناها في اسم الله الغفور زمان وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا الآية اللي جمعت المعاني كلها الصفح أبلغ من العف ولذلك قال وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا إذن الصفح أعظم فالعف ترك المؤاخذة عن استحقاق أو غير استحقاق والثاني الصفح وصفح هنا بأن يوليه صفحة جميلة المغفرة الغفران يقتضي إسقاط العقوبة ونيل الثواب ولا يستحقه إلا مؤمن قلنا ذلك في الفرق ما بين المغفرة وبين الستر ما الفرق ما بين غفر وسطر مع أن الستر فيه معنى التغطية وفي معنى المغفرة كذلك لكن هنا المغفرة تقتضي إسقاط العقوبة وكذلك نيل الثواب وهذا لا يكون إلا لمؤمن ولا يكون إلا في حق الباري أما العفو فإنه يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي نيل الثواب وهذا يستعمل في شأن العبد يعني الفرق ما بين الاثنين بينهم بعض عموم وخصوص وجهه أولا المغفرة فيها إسقاط للعقاب ونيل للثواب جميل؟ وهذا لا يكون إلا لمؤمن ولا يكون إلا من الله العفو إسقاط اللوم والذم ويختلف عن المغفرة في أنه لا يقتضي نيل الثواب إذن المغفرة فيها هذه المزيئة هذه الزيادة وكذلك العفو يستعمل في حق العبد وغيره يعني إذا كانت المغفرة لا تكون إلا من الله فالعفو بخلافه العبد لا يغفر يعفو العبد لا يغفر إذن لا يكون معناه لا يكون إلا في حق الباري ومن يغفر الذنوب إلا الله من يغفر الذنوب إلا الله لا أحد إذن المغفرة استأثر الله عز وجل بها مغفرة أي شيء مغفرة الزنب مغفرة الزنب على هذا الاعتبار أما إسقاط العقوبة فيشترك يعني إسقاط العقوبة الدنيوية إسقاط العقوبة الدنيوية فهذا يشترك أما هنا فالاختلاف بأن العفو يستعمل في حق العبد وفي غيره أما المغفرة فتستعمل في حق الله فحسب يعني ما يقول ومن يعفو إلا الله لا العفو قد يكون من العبد وقد يكون من الرب مع الخلاف طبعا مع الاختلاف ما بين هذا وذاك العفو يكون قبل العقوبة او بعدها يعني ممكن اللي حكم عليه بالسجن ده ييجي بيان انه هو مش هيتسجن خلاص عفونا عنه بعد ان حكم عليه وممكن بعد ان مضى جزء من المدة يعفى عنه فيكون قبل العقوبة او بعدها اما الغفران فلا يكون معه عقوبة البد اذا المغفرة اعظم بهذا الاعتبار على كده في الترتيب مش يبقى بين اوي ان العفو ادناها ثم الصفح اعلى ثم المغفرة اعلى العفو قد يكون قبل العقوبة او بعدها والمغفرة فلا يكون معه عقوبة البتة ولا يوصف بالعفو الا القادر عليه يعني العفو عن مقدرة هكذا بس ما فيش عفو عن غير مقدرة يعني ما يقول لك هذا من كريم الاخلاق لانه عفى عن مقدرة تقول له يعني عن مقدرة دي مزيد بيان يعني فقط انت بتوضح مش بتقول ان فيه نوعين من العف عفه عن مقدرة وعفه عن غير مقدره. يعني الفهم المعنى هو انت أصلا مش هدا got to doors فقال له أنا مش هاملك حاجة أنا عفوت عنك واحد يعني خد له قلم وبعد كده بص لقى الرجل قدامه الطلبة عرض فقال له أنا مش هاملك حاجة انا خلاص انا عفوت عنك وانت أصلا مش هتقدر تعمل حاجة فده ما يتسماش عفو ما يتسمىش بهذا الاعتبار عفو. العفو لا يكون الا عن قدره في العفو اسقاط العقاب العف فيه اسقاط لللوم والذم والعقاب وفي المغفرة ستر للذنب وصون من العذاب والخزي والفضيحه عرفتوا الفرق نجمله كده في كلمتين العف معناه اول شيء اسقاط العقوبه واللوم والذم ولا يقتضي هذا أن يثاب أنا عفوت عنها خلاص ما تعملش كده ثاني بس مش معنى كده أن أنا خلاص بيتحبك يعني. ده لا يقتضي فهو الأدنى العفو يكون قبل العقوبة ويكون بعدها فهو أدنى أيضا لأنه بهذا الاعتبار عمل الذنب فممكن يعاقب به أو عليه عقوبة ما فقد يكون قبل العقوبة أو بعدها أما المغفرة والصفح الصفح أن توليه صفحة جديدة هنبدأ مع بعض صفحة جديدة أما المغفرة ففيها إسقاط للعقوبة فتشترك مع العفو لكن تزيد عليه في أن فيها نيل للثواب وستر للذنب وصون من عذاب الخزي والفضيحة والغفران لا يكون معه عقوبة البتة والغفران لا يكون معه عقوبة البتة ولا يكون إلا من الله تعالى في شأن الذنوب فلا يغفرها إلا الله هذا هو الفرق بين العفو والصفح والغفران فهمنا هذه الفروق معنى اسم الله تعالى العفو في ضوء هذه المعاني اللغوية والاصطلاحية قال ابن جريج إن الله كان عفوا أي إن الله لم يزل عفوا عن ذنوب عباده فيترك العقوب على كثير منها ما لم يشركوا به اللهم إنك عفو تحب العف فلا يؤخذنا ولا يعجل لنا بالعقوبة قال الزجاج والله تعالى عفو عن الذنوب فهو تارك للعقوبة عليها وقال الخطاب العفو هو بناء المبالغة عفو على وزن فعول ومعناه الصفح عن الذنوب وترك مجازات المسيق قال الحليمي العفو معناه الواضع عن عباده التبعات خطاياهم جميل يعني لا يؤخذه بتبعات ذنبه فذنبه هذا يقتضي أن يكون له كذا وكذا من العقوبة فتبعات الزنب فلا يؤخذهم عليها بل يضع عنهم آثارها فلا يستوفيها منهم وذلك إذا تابوا واستغفروا أو تركوا هذه الذنوب لوجهه سبحانه وتعالى فيكفر عنهم ما فعلوا بما تركوا أو بشفاعة من يشفع لهم أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم فيجازيهم الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء العظيم قال السعدي العفو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه وقد وعد بالمغفرة والعف لمن أتى بأسبابها قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى فقرن المغفرة بأسبابها من التوبة والعمل الصالح قال الغزال في المقصد العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي وهو قريب من الغفور لكنه في رأي الغزالي أبلغ منه الغزالي عنده تفريق آخر قال فإن الغفران ينبئ عن الستر أما العفو فينبئ عن المح والمحو أبلغ من الستر فالغزالي له رأي مختلف يرى أن العفو أعظم على اعتبار أن العفو هنا ينبئ عن المحو كما ذكرنا ذلك من قول ابن الأثير فيقول العفو ينبئ عن المحو أما الغفران فمداره على الستر فيستر عليه لكن لا شك ان الغفران ستر لا يقع معه عقاب أما العفو فقد يكون بعد وجود عذاب وعتاب فعلى هذا فالغفران لا شك أعظم وهذا تقرير وتحريق القرطبي لهذه المسألة أنه رأى أن الغفران أعظم لهذا الاعتبار فهمنا هذا المعنى يقول ابن القيم وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض من السكان قال ابن القيم ومن حكمة الله عز وجل تعريفه عبده أنه لا سبيل له إلى النجاة إلا بعفوه ومغفرته وأنه رهين بحقه فإن لم يتغمده بعفوه ومغفرته وإلا فهو من الهالكين لا محالة فليس أحد من خلقه إلا وهو محتاج إلى عفوه ومغفرته اللهم عفو عنا وغفر لنا كما هو محتاج إلى فضله وإلى رحمته فهمنا؟ ما يحظ العبد من اسم الله العفو كيف ندعو الله تعالى باسمه العفو دعاء مسألة ودعاء عبادة أما دعاء المسألة وهذا أول سبب من أسبابه العفو وأول حظ من حضوظ العبد من هذا الاسم وهو أن يدعو الله تعالى ويكرر ويلح السؤال عليه بالعفو فقد تكرر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالعفو والعافية في أحاديث كثير منها الحديث الذي رواه ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبحوا حين يمسي وفيها اللهم استر عوراتي وامر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان من تحتي وهذا الحديث معروف اوله اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم نسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي اللهم امر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من وأمر عبد الله ابن عمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية فقال له الرجل أسمعت هذا من عمر فقال بل من خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم انظروا هذه طريقة برضو من طرق في تعليم الصحابة العلم للناس يعني هو في البداية ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وده برضو يعني يفك بعض الاشكاليات التي تعرض لبعض طلبة العلم وهم يقرؤون أن حديث موقوف على أحد الصحابة موقوفا عليه وقد ذكر مرفوع طب وليما رفعوش يقول لك وصح موقوفا عن ابن عمر أنه قال كذا كذا كذا كذا وجاء مرفوعا في رواية كذا وكذا قاله موقف له وهو ذكره موقوفا ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كما صنع هنا بيوصيه, بيوصيه فهو بيكلمه ما أورد له شيئا هذا الدليل ما رفعه أنما قال له عندما تجي نام تبقى تقول الكلمة دول فالرجل من حرصه على العلم قال له عرفت ذلك وسمعته من عمر ظن منه أنه إذا روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فبالتأكيد سوف يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل خير من عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع أصابعه إلا الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك حفظهم له اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني وجمع النبي صلى الله عليه وسلم أصابع اليد إلا الإبهام الأربع أصابع الأخرى هكذا عشان بيحفظهم له يعني ها اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني هكذا أبداً وعن عائشة قالت قلت يا رسول الله رأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عني وورد كذلك الدعاء بالوصف بوصف العفو كما في قول الله تعالى وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وعند النسائي وصحاه الألبان من حديث عوف بن مالك أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعته من دعائه أنه يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس إذن أول شيء ينبغي أن يتعاطاه العبد ويكون له نصيب منه حتى يعفو الله عنه هو أن يكثر من الدعاء بهذه المنقرة العظيمة ألا وهي العفو أن يدعو الله تعالى بهذا الأمر العظيم ألا وهو العفو الأمر الثاني حتى يكون لك حظ من اسمه العفو الاستغفار والتوبة والعمل الصالح فمن كمال عفوه سبحانه أنه مهما أصرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فالاستغفار والتوبة والعمل الصالح من الأسباب التي تؤدي إلى عفو الله سبحانه وتعالى الأمر الثالث أعفو يعف عنك هذه القاعدة الذهبية التي طالما ذكرناكم حين نتكلم عن الأسماء ذات الجمال بها ألا وهي في الصفات الجميلة دائما أبدا خذها قاعدة الجزاء من جنس العمل حتى ترحم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء حتى يغفر لك اغفر حتى يغفر لك واعفو حتى يعفعن وقد حث الله تعالى عباده على العفو والصفح وقبول الأعذار منها ما تقدم في الآية التي في شأن مصطح ولا يتلئ الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وقال فاعف عنهم واستغفر وشاورهم في الأمر ومدح بذلك عباده المؤمنين فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تعافوا فيما بينكم فما بلغت من حد فقد وجب يعني هذه دعوة إلى أن يتعافى الناس قبل أن يصل الأمر إلى ولي الأمر فالعفو عند المقدرة والجزاء يكون من جنسي العمل فإن عفوت عفيا عنك فاعفو عن الظالمين وأعرض عن الجاهلين ويسر على المعصرين طلبا لعفو الله عند لقائه وهذا الأمر الرابع ألا وهو التجاوز عن المعصر عليك أن تتجاوز حتى يتجاوز الله تعالى عنك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معصرا قال لفتيانه تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه فنحن كذلك فالتجاوز عن المعصر والعفو عنه وتركه وعدم مؤاخذته على عدم استطاعته سداد الدين هذا من أسباب عفو الله تعالى وعن حذيف قال قتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعصر فقال تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقب بن عامر الجهني وأبو مسعود الأمصار هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيؤتى يوم القيامة هذا الرجل يؤتى به إلى الله تعالى فيقول له ماذا عملت وكان رجلا موسرا ذا قال ولا يكتمون الله حديثا فلا يستطيعون أن يكتموا شيئا فيقول يا ربي آتيتني المال فكان يتجاوز فيتيسر على الموسج حتى هذا الموسج كان يتيسر عليه ولا يشدد عليه في المطالبة وكان ينظر الموسج فلما وقف بين يدي الله تعالى قال الله أنا أحق بذا تجاوزوا عن عبدي الأمر الخامس عدم المجاهرة بالذنب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة معافى إلا المجاهرين فالمجاهرة بالذنب تقتضي عدم العفو فهذا هو الأمر الخامس عدم المجاهرة بالذنب أخيرا نختم هذا البحث بفوائد العفو وما عده الله تعالى لمن يتخلق بهذا الخلق الكريم أولا من أعظم فوائد العفو أنه يستوجب محبة الله فإذا كنت من العافين عن الناس فإن الله سبحانه وتعالى سيحبك ويجعلك من أهل الإحسان الذين هم أعلى الناس إيمانا ألم يقل الله تعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فجعل العفو عن الناس من صفة أهل الإحسان وهؤلاء هم أهل محبة الله تعالى الفائدة الثانية أن من عفى عفي عنه يوم القيامة إذ الجزاء من جنس العمل كما تقدم معنا الأمر الثالث أنه يورث التقوى فالله تعالى قال وأن تعفوا أقرب للتقوى فمن الأسباب التي تجعل الإنسان عبدا تقيا نقيا أن يعفوا عن الناس الأمر الرابع أنه يقتضي غفران الله تعالى له الذنب كما تقدم معنا في حادثة مصطح وليعفو وليصحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم إذن إذا عفو وصفح كان ذلك سببا لمغفرة الله له الأمر الخامس أن العفو يزيد الإنسان عزة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة كلما عفوت كلما ازددت عزا عند الله تعالى الأمر السادس أنه يسقط الحسد وبهذا فسره بعض أهل العلم فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعافوا فيما بينكم تعافوا فيما بينكم يعني حتى لا يقع بين الناس هذا الأمر الأمر السابع الأجر العظيم عند الله تعالى لأن الله تعالى قال فمن عفى وأصلح فأجره على الله ومن فوائد العفو كذلك أنه يثمر محبة الناس وهو دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام ودليل على سعة الصدر وحسن الظن وهو مظهر من مظاهر حسن الخلق وطريق نور وهداية لأهل الإيمان فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالتخلق بهذا الخلق الكريم خلق العفو ونسأله جل في علا أن يعفو عنا ويغفر لنا ويصفح عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة والعافية في ديننا ودنيانا وعاقبة أمرنا سبحانك أنت العفو تحب العفو فاعفو عنا